وَلا قَدجَ أَهُمْ مِنَ الأأَم بَائِمَا فيِيهِ مُسْدَجرَُ حكمَةُ بَِ وَتُ فَمَا تُغْنٍ النُظُر حكْمَةُ بَال وََتُ فَمَا تُغْن يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصار هم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر 119. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر رَبَّهُ فدعا ربه أني مولوب فانتصر 111. ففتحنا أبواب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 114. ومن صرصرا في يوم نحس مستمر 115. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 116. فكيف كان عذابي ونذر 117. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 119. كذبت ثمود بالنذر 110. فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 111. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 119. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر 110. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 111. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقروا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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا آيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 119. ولقد جاء آل فرعون النذر 110. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 111. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر 117. أم يقولون نحن جميع منتصر 118. سيهزم الجمع ويولون الدبر 119. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى فِي 110. إن المجرمين في ضلال 112. إنا كل شيء خلقناه بقدر 113. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 114. ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مدكر 115. وكل شيء فعلوه في الزبر. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيهِ مَقَاعِدُ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ